Book 2 75 75 75 Штосці абгрунтоўваць 1 إبداء الأسباب 1 <واحد> إبداء الأسباب 1 <واحد> Чаму <ابداوا الاسباب واحد> вы не прыйдзеце? لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ النضوريه такоيه سيء جدا. الطقس سيء جدا. يا ني بريدو بو نادوريه لا آتي لأن الجو سيئ جدا. لا آتي لأن الجو سيء جدا. چمو ён لماذا لا يأتي؟ لماذا لا يأتي؟ هو غير مدعو. غير مدعو. هو لا يأتي غير مدعو. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. چاموتې ني پرييدژ؟ لا تأتي؟ لېمازه انت لا تاتي؟ يا ليس معي وقت. ليس معي وقت. يا ني پرييدو لا اتي لاني ليس معي وقت. لا اتي لاني ليس معي وقت. لا Чаму ты не застанешся? لماذا لا تبقى؟ لماذا لا تبقى؟ Мне трэбае яшчэ працаваць. ما زال علي أن أشتغل. Я не застануся, бо мне трэбае яшчэ працаваць. لا أبقى لأني لا يزال علي أن أشتغل. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل تم جخوجة لماذا صرت تريد أن تذهب لماذا سرت تريد أن تذهب؟ياستمي أنا تعبان أنا تعبان؟ я схожу бо я стомилася تعبان انا اذهب لاني تعبان لماذا ви لماذا صرت تريد أن تسافر لماذا صرت تريد ان تسافر اجو الوقت صار متاخرا الوقت صار متأخرا يز يезжаю по уже поздно انا اسافر لان الوقت صار متاخرا انا اسافر لان الوقت صار متاخرا زيديتي калі ласка на www.book2.de и скачайте опошнюю версию.